في الصرف في باب خاص بالفعل أخذنا وكررنا أن الماضي مع المضارع في الثلاثين المجرد ستة أواب في الدرس السابق أخذنا بعض ما يتعلق بالدواعي باختصار شديد مأخوذة من الأمثلة فماذا قلنا؟ المضعف المتعدي داعي ضم أم داعي كسر نعم داعي ضم والمضعف اللازم داعي كسر نعم والمثال المثال داعي ضم أو كسر خالد مثل وعد كسر يعيد يفعل نعم وما هو شرط فعل يفعل المفتوح ما هو شرطه يا ادريس فتح يفتح نهض ينهض الماضي فعل المضارع اذا جاء يفعل ينهض يفتح ما هو الشرط لا وفتحها في المضارع ما هو شرط فتح العين في الماضي وفتحها في المضارع أن يكون عينه أو لامه ماذا حرف من حروف الحلق أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق يفتح ينهض نعم ذهب ها ذهب ما هو مضارعه هارون أرون طيب ذهب يذهب توفر الشرط ام لا توفر الشرط عينه حرف حلق يذهب, يذهب. طيب صرع صرع مضارعه يصرع بالفتح هل توفر الشرط عينه لما ذا حرف حلق نعم لامه لامه حرف حلق نعم ان هنا عين و... لامه حرف حلق طيب قال الرابع نعم طيب قال وشرط هذا الباب أن يكون ثانيه أو ثالثه حرفا من حروف الحلق وهي ذكرناها وشذ أبا يا أبا إلى قولنا فكل ما كان من هذا الباب لا بد أن يكون علامه أو عينه حرف حلق وليس كل ما كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق يكون من هذا الباب ألا ترى ان وعد يعد وباع يبيع وسعى يسوء ونحوهن كذلك ولم تفتح العين في المضارع انظروا الآن هذا لو جئنا نقربه سياتي شرحه سياتي شرحه ان شاء الله في في الناميه انظروا الان هذه الدائره لو قلنا هي دائره فعل يفعل وهذا بابها لا يجاوز احد الافعال قطر هذه الدائره الا بشرط ما هو الشرط ان يكون عينه او لامه ماذا حرف حلق فكل من دخل في دائره فعل يفعل يفعل يفعل فعينه او لامه ماذا حرف حلق طيب قد يكون ما عينه او لامه حرف حلق خارجا عن هذه الدائره يعيد كذلك ايضا ماذا يبيع طيب كيف يا يسوء نعم هذه عينه او حرف حلق خارج الدائره لكن لا يدخل احد في فعل يفعل الا وعينه او لامه حرف حلق قد يوجد ما عينه او لامه حرف حلق خارج هذه الدائره في غير يفعل في غير يفعل لو تذكرون في علامة الفعل المضارع ما هي ما هو شرط الفعل المضارع الفعل المضارع يبتدأ بماذا بأحد حروف أنيت أنيت أحد حروف انيتو فإذا هذه دائرة انيتو المضارع فليس هناك مضارع الا وهو ماذا وهو مبدوء بواحده واحد من هذه الحروف ياتي شخص يقول تفل يتم اكل هذه افعال مبدوءه بماذا بالهمزه بالتاء بالياء يقال شرط المضارع ما دخل من هذا هذه البوابه بوابة المضارع لا بد ان يكون ماذا مبدوءا بواحد بواحدة من هذه الأربعة الحروف وليس كل ليس كل حرف في أول حمزة أو تاء أو ياء أو كذلك نون أنه ماذا؟ أنه مضارع أنه مضارع هذه الآن نقل نقل وأكل وتافل ويتما يتما هذه الآن يبدو بهذه وليست من أحرف وليست من المضارع فالشرط يلزم اضطراده ولا يلزم انعكاسه يعني كل مضارع فهو مبدوء بماذا؟ بهذه الأحرف وليس كل ما هو مبدوء بهذه الأحرف يكون ماذا؟ مضارعا كذلك هنا كل فعل يفعل فهو مبدوء فعينه أولامه ماذا؟ حرف حلق وليس كل ما عينه أولامه حرف حلق يكون من فعل يفعله فهي علامه مضطردة غير منعكسة مضطردة غير منعكسة منعكسة كل لو قلت لك فعل يفعل فاعل يفعل هذه علامتها مضطردة منعكسة يعني بمعنى فعل يفعل مثلا على سبيل التقريب كل نعم ما كان على فعل في الماضي فهو على يفعل في ماذا في المضارع فليس هناك ماضي فعل إلا ومضارعه يفعل هذا في مع أنه هناك خرجت بعض الألفاظ الشاذة لكن المقصود أن العلامات على قسمين مضطردة منعكسة وعلامات مضطردة غير منعكسة هذه الآن أن يكون عينه لامه حرف حلق هذه مضطردة غير منعكسة، كذلك أيضا مثلها في المضارع أنايت. يضطرد، فتقول كل مضارع فهو مبدوء بأحد أحرف أنايت، وليس كل ما بدأ بأح بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء يكون مضارعا كل فعل يفعل فهو عينه أو لامه حرف حلق، إلا أبا يا أبا، وليس كل ما عينه أو, ح... أو لامه حرف حلق يكون من فعل يفعله. هذا واضح هكذا الشاهد انك لن تجد في باب فعل يفعل فعلا الا وعينه او لامه هذا حرف حلق قال الرابع فعل يفعل هذه سهله فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع هذا قياس نحو علم يعلم وفرح يفرح وخاف يخاف ما أصل خاف يخاف خاف أصلها ماذا خاوفة يخاف ما أصلها يخوف خاف أصلها خاوفة ماذا حصل لها تحرك حرف العلة الواو وانفتح ما قبله فقلب ماذا ألفاً صارت ماذا خاف يخ وفو ماذا حصل لها نقل وقلب حرف العلة الواو متحرك وقبله ساكن صحيح نقلنا حركة حرف العلة وهي الفتحة إلى الخاء وقلبنا حرف العلة حرفا مجانسا للحركه المنقوله يخاف فاذا خاف يخاف على وزن ماذا لو قلت لك خاف يخاف على وزن فعله يفعل هاب يهاب على وزن فعله يفعل هيب يهيب طيب إذن قوله وخاف يخاف لان اصل خاف خويف واصل يخاف يخ ووجل يوجل وجل يوجل وجل يوجل على وزن ماذا فاعل فع... يفعل عندنا كسره خطا صواب الفتحه اصلحوها الكسر على الجيم خطا يوجل ورضي يرضى وعض يعض عض يعض عض أصرها عا. عضي عض. يعض أصرها يعضض نعم مل يمل كذلك على وزن فعيل يفعل قال وكثيرا ما تأتي منه أي من هذا الباب هذه فائدة معنوية فائدة في المعاني وكثيرا ما تأتي منه أي من باب فعيل يفعل الأحزان والعلل واضدادها الأحزان ما أضادها الأفراح والسرور والعلل التي هي الأسقام أي ضد أضادها الصحة نحو سقم يسقم وحزن يحزن سقم في العلل حزن في الأحزان وسلم يسلم هذا في ضد العلة وهي السلامة وفرح يفرح في ضد الحزن وهو الفرح ومنه الألوان والعيوب والحلا يأتي من هذا الباب الألوان نحشابة وعويرا وفلجاء شهب هذا في الألوان اللون الاشهب حميرة خضرة صفرة هذا في الألوان عويرا عارجة هذا في العيوب والحلا فلجاء فلج تباعد الأسنان صفة حسن صفة حسن والمراد بالحلا بكسر الحاء وضمها حلا وحلا وفتح اللام ما يزين من الأمور الخلقية كفلج الأسنان كفلج الأسنان نعم وهو تباعدها ولهذا جاء النهي عن ماذا؟ عن التي هي عن عن للحسن لأن التفلج يقصد به الحسن فمن كان به فلج الأسنان من خلقته يكون حسنا وكلمة بتثلث اللام لما وليما ولوما وفتح الميم الصواب الميم أنا كتبت هو فتح الام والصواب وفتح الميم لما قال وهو سمرة في الشفة مستحسنة وكان أحم ذلك تقول لم ي الرجل أي كانت في في شفته سمرة مستحسنة هذا من من المجملة لخلق الإنسان لم ي الرجل فهو الماء والمرأة لم ياء فالماء سمرة في الشفة مستحسنة وكان أحم ذلك طيب نكتفي بهذا for جاء وقت it سبحانك اللهم وبحمدك for the Lord. Almighty God, and God bless you,